فَمَا كََ دَعْوىهُمْ إَّ أَهُ بَأْسُنَ إِلَّا أَ قَاوا إِلَّا أَنْ قَاُ إَِّ أن كُمَّ وََالِمم فَل نَسْألََّذينَ أُكْسِلَ إِلَيْهِمْ وَل نَسْألََّمُسَلم فَلَ نَقُشَّْ عَلَْهِم 117. وما كنا غائبين 118. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 119. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا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 ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ يَمِينِهِمْ وَمِنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قال اخرج منها مذكوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث وَلَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من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 وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۖ قَال فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنها تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذلك خير ذلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 114. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 115. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 حَتَّى إِذَا الدَّارُ كَانَتْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ اقْرَاؤُهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا بَعْضًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضَعْفٌ وَلَكِنْ لَا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 وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 114. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون 115. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا 116. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 111. ونادى أصحاب النار أصحاب أَنْ أن أفيضوا علينا من أَوْ أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين 112. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة 124. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون 125. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 126. هل ينظون إلا تأويله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 ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية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 حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ يَابِسٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 119. أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 110. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين 111. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين وابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم ما لا رجل منكم لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 119. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون 110. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 111. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 112. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا 119. معكم من المنتظرين 110. فأنجينا هو الذين معه برحمة منا 111. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا 112. وما كانوا مؤمنين 113. ثمود أخاهم صالحا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 أَمَا آمنتم به كافرون 113. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم 114. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 115. فأخذتهم الرجفة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 111. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 112. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يطهرون فان جايناه واهلهم الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا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 111. وسع ربنا كل شيء علما 112. على الله توكلنا 113. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 114. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم فَاخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى لِقَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا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 تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يُطْبِعُ الله عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ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 114. السَّحَرَةُ السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 115. قال نعم وإنكم لمن المقربين 116. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال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 إن هذا مكر ما ترتموه بالمدينه لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّهَذَرُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَ آلِهَتَكَ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 قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص مِنَ الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه 119. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون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 114. لما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون 115. فانتقمنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 124. وباطل ما كانوا يعملون 125. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين 126. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 وَقَالَ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 110. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل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 قَالَ اعْتَنْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذ مَا آتَيْتُكَ قُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً مَوْعِظَةً وَتَوْتِفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا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 117. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين 118. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 قَبْلَ وَإِيَّايَ أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَافِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ 111. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك 112. عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة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 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَابْجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَأَوْلَيْنَا عَلَيْهِمْ رَمَادًا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ 129. وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 120. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ 112. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِنَّ قَوْمِنَا إِنَّ لَاهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 112. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 113. إن ربك لسريع العقاب 114. وإنه لغفور رحيم 115. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بَعْدِهِمْ خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله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 124. والدار الآخرة خير للذين يتقون 125. أفلا تعقلون 126. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلحين 127. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم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 وَأَفْسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ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 وَذَرُ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَآئِهِۦ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ وَمِن مَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا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 119. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو 110. فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 111. يسألونك كأنك حفي عنها 112. قل إنما علمها عند الله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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّارَ وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّالصَّالِحَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 120. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وَلَا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون 122. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 111. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 112. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها ام لَهُمْ اَعْيُنٌ يَبْصِرُونَ بِهَا ام لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ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 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغْنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا